ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقفط ولا تخسروا الميزان ولرض وضعها لدنام فيها فاكهة والنقل ذات لكمام والحبد العصر والريحان فبأي آلام خان من جیم نریم کبھی آج آلاء کم تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزق لا يلغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوال المنشآت في البحر كالأعلان فبأي آلاء ربكما تكذبان جب جلنی ولیچرام کبھی اجلا تو سم بھی پلوشن کبھی اجلا ربكما لكم أيها ربكما يا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تم من قطير لا إلا ربكما يرسل عليكما پو من نار اویمات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 لو سو گا سبھی ائلا ہوا تو يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيْمَاهُمْ فَيُوْخَذُ بِالنَّوَاطِي وَلَقْدَامِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي يُكَذِّبُ بِهَا الْمُجْرِمُونَ يَطُوفُونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَمِيمِنَانِ فبأي آلاء ربكما تكذبان ولمن خاف مقام ربه جنات فبأي آلاء ربكما تكذبان زو ساء فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاتهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متتئين على فرش بطائلها من استبرق وجنى الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان نو نو لبھی الا ہلیہ موج کبھی ائ الجزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نظاقتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء كُما تكذبان فيه نقيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حُرم مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم انس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما عَلَى مت نہمار مچکی نلاشان فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تَبَارَكَ سُّ رَبِّكَ ذِي الْجَلَالِ